م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ربهم باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 موسوعه النابلسي ل ل ن ل و م ا ل ا ل ل ه م ن ي ش ا ء و ي ه د ي م ن ي ش ا ء وهو ا ل ع ز ي ز الحسنى ك ي م ولقد أ ر ل ا م و س بآياتنا أن أخرج قومك من ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر و ذ ك ر ه م وذكرهم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 ويذبحون ب ن أ ا ء ك م و ي س ت ح ي و ن ن س النابلسي ء ك م وفي للعلوم الاسلاميه و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 في الله شك موسوعه ا ا ا ل ي غ ف ر لكم م ن ذ ن و ب ك ويؤخركم ويؤخركم م إ ل ى أجر م س م ى ق ا ل و ا إن ن أ ت م إ ل ا بشر م ث ل ن ا تريدون, تريدون أن تصدونا أن ع م ا كان ي ع ب ه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 ف ل ي ت و ك ل ا ل م م وما ؤ ن ن لنا ألا نتوكل و ألا ع ل ى ا ل ل ه و ق د هدانا سبلنا و ل ن ص ب ر ن ربحيه ذ ي ت مضمون و ا ل ج ت و م ل و ن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي مما صديد ويسقى موسوعه ن ماء صديد ي النابلسي ه للعلوم ن ك ل م ك ا ن و م ا هو ب م ي ومن وراء عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أ ع م اعمالهم ل الريح ه به م كرماد يوم اشتدت عاصف في أ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أ ل م ت ر أ ن الله خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إن يشاء يذهبكم, يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الذين استكبروا انا ل ا ء ذ ي س ت كنا ب ر و ا إ لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون ن ع انتم فهل أ مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم موسوعه النابلسي أم ص ر ن ا ما ن من ا م و ق ا للعلوم ا ش ي ط ا الاسلاميه ووعدتكم فأخلفتكم ع اسماء الله ن ي ع ي ك م م ا ل ح ا ن ى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 「今日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 ر ب ه موسوعه م ف ي ه النابلسي س م تر ف ض للعلوم الاسلاميه ب طيبة ة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أ ص ل ه ا ث ا ب ت و ف ر ع ه ا في ا ل س م ا ء ت ؤ ب ك ل ه ا ك ل ح ي ن بإذن ربها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 ل ك م الفلك البحر لتجري في البحر بأمره و س خ ر لكم ا ل أ ن ه ا ر وسخر ل ك م م ا ل ش س والقمر ا د ب ي ن وسخر ل ك م ا ل ل ي ل و ا ا ا ل ن ه ر و ت ك م من ك ل م ا س أ ل ت ت م و و ه ا ك م من كل, ما سألتموه وآتاكم من كل م ا س أ ل ت م و ع ه ا ل ن ا نعمة ا ل ل ه ل ا ت ح ص و ه ا إن ا ل إ ن س ا ن ل ظ ل و م كف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 موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه اسماء الله ح م د ل الحسنى ذ ي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن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 موسوعه النابلسي للعلوم ا و ا س ل ا م ي ه م و س و ي ه م النابلسي ع ف ي ق و ا ل ن ظ للعلوم م و ا ربنا أخرنا إ ى أجر قريب نجب قريب د ن ت ب الاسلاميه أ و ت ك و اسماء ت م الله ا ل ك م س ن ز و ا ى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 م ل س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م و م تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض و ا ل س م ا ا و وبرزوا ت ل ل ه ا ل و ا ح د الاسلاميه ق ه ر و ل ج م ا س م مقرنين في ا ل أ ص ف ا د س ر ا ب ي ل ه م من ق ط ر الحسنى ن س ر ا م ن قطران و ت ش ى و ع ه ه م ا ل ن ا ر ل ي ج ز ي ا ل ل ه ك ل نفس م ا كسبت إن ا ل ل ه سريع ا ل ح س ا هذا ب ب ل ا غ للناس و ل ي ذ ر و ه و ل ي اسم ا هو إ ل ه و ا ح د و ل ا ي م الجزء ا ل أ ل ب ا ب